دايما بقول طيب أصل الخطاوي ونصيب أنا اللي طول عمري جوايا جرح صعب دايما بقول طيب أصل الخطاوي ونصيب ماشي ولا فباشي شوار صادق ولا